لواتي تريد ان نبحر من جديد لواتي تريد ان نبحر من جديد نحو هلال ابيض يسبح في الافق البعيد بين الماء والسماء نبحر في كل الانواء بين الماء والسماء نبحر في كل الانواء وهدا نجم يتلألأ مثل اللؤلؤ قال اتبعني تعال يحملك الموج بلا تعب فكفاك دلال قلت لا القار اتبعني تعال يحملك الموج بلا تعب فكفاك دلال الان الوقت تريد ان تبحر من جديد الان الوقت تريد ان تبحر من جديد نحو ايلان ابيض يسبح في الافق البعيد نحو ايلان ابيض يسبح في الافق البعيد